بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنفى إن سعي كل شتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى وأما من بخن واستغنى وكذب بالحسنى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 وما لي أحد عن دم من نعمة تجزى إلا بتغاض وجه ربه الأعلى ودسو فيرضى.